يا رهن عندي وما شغلت واجحت وان كان حاج معتمر عليها قال يا اخي انا مسجل رقم العداد حينما سلمتك السيارة عشرة الاف فاذا به الان خمسة عشر الف خمسة الاف مشت معك ما مشت مشت قال لا يا اخي وانا عندي شهود بعد عندي شهود انهم شافوا سيارتي معك في مكة وشافوها معك في المدينة شافوها معك في الطائف ما هذا شيء مهم خفي لأنك تمشي بالسيارة والناس يعرفون سيارتي فأثبت عليه فما الذي يلزم حينئذ نقول حينئذ اعترف لما تبين أن الأمر مضبوط اعترف نقول اذا هي عندك بالاجره كم اجرت السيارة في اليوم مثل هذه السيارة قالوا اجرتها في اليوم مئة ريال مثلا وكم جلست عنده صارت عنده شهر ثلاثين يوم اذا اجرتها عندك ثلاثة الاف ريال في هذه الفترة سددها يلزمه يلزمه وهناك شيء آخر بعد ما يكفي هذا فعليه اجره ذلك في ذمته <تصفيق> فإن كان الدين من جنسها تقاصت هي وقدرها من الدين وتساقطا الدين أصل عشرة ألاف والعجرة قدرناها بثلاثة آلاف كم يكون بقي من الدين ثلاثة سبعة آلاف نقول استافيت أنت من الدين الذي لك عليه ثلاثة آلاف ريال نقصها من العشراء نعم فإن كان الدين من جنسها تقاست هي وقدرها من الدين وتساقطا وان تلف الرهن ضمنه لانه وان تلف الرهن ضمنه لانه هذه الاجره ثلاثه الاف لاحظ وجدها مصدومه كم تقدر قيمه الصدمه هذه قال ما دام الامر تبين انا ما اخطيت ولا حصل مني اي خطا وانما تعدى علي متعد وصدم السياره نقول هي مضمونة عليك نعرضها على أهل الصوف كم قيمة السيارة قبل الصدمة قالوا قيمتها عشرة آلاف وكم تساوي بعد الصدمة قالوا تساوي ستة آلاف نقول بعد نطالبك مع الثلاثة بأربعة الفرق بين القيمتين لأن التلف اللي حصل مظلوم ولو أنك قلنا ما تعديت قلنا وأو وإن كنت ما تعديت هي عارية هي رهن عندك فإن حصل عليها تلف وانت استعملتها فأنت تضمنه أجرتها تلزمك يقول عليك ثلاثة آلاف أجرة وعليك أربعة آلاف قيمة الصدمة هذه سبعة تبقى بقي لك ثلاثة آلاف من الدين الذي هو عشرة نعم. وإن تلف الرهن ضامنه لأنه تعدى فيه يعني هي الأصل أنها تكون محفوظة عنده فهو تعدى فيها بالمشي فيها ونقلها والسفر بها هذا يعتبر تعدى لأنه لم يؤذن له فيه فإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمن ما حصل عليه من تلف وإن لم يفرط لأنه تعدى فيه فضمنه كالوديعة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هل قول الفقهاء في تعدد الجوامع في بلد واحد لا يجوز ويقولون ان المعتبر هو الجامع الاول وهل لهم في هذا مستند صحيح وهل ابن الامام العام شرط في اقامه جمعه في بلد فيه جامع قبل الجامع الثاني نعم لا يجوز تعدد الجوامع إلا من حاجة لأن اسم كلمة جامع وجمعة يعني أنها تجمع أهل البلد فلا يجوز أن يصلي كل أهل مسجد في مسجدهم الجمعة وإن كانوا يزيدون عن أربعين لأن العصل أن يجتمعوا في مسجد واحد ولهذا سمي المسجد الجامع. اذا وجد ضرورة كأن تباعدت جهات البلد. او متسع الجامع للناس جاز ان يصلى في جامع ثان او ثالث او رابع حسب الحاجة فاليوم اتسعت البلدان لو قلنا مثلا اهل الرياض يلزم ان يصلوا في مسجد واحد هل ممكن هذا لا ما يمكن ان يصلوا في مسجد واحد فلا بد من التعدد ويجب ان يكون التعدد بقدر الحاجه فقط ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل يلزم ابن الامام في اقامه الجمعه او لا يلزم قولان مشهوران من زمن الصحابة رضي الله عنهم. باب العلماء يقول يلزم. اذن الامام لانه لو ترك الناس هكذا لربما كل محله قالوا نقيم جمعه فتأدب في الجوامع بدون حاجة. فاذا قيدناها باذن الامام يكون اذبط. ولا يقيم احد جمعه الا وقد أذن له فالمساله فيها خلاف من القديم والمعمول به عندنا الان انه لا بد من اذن الامام والامام جعل ذلك لجهه المشرفه على المساجد للاوقاف فالاوقاف تاذن اقامة الجمعة بعد الرجوع الى القاضي وتقرير انه ممكن اعطاء الاذن لان القاضي يقف على الموقع ويرى هل من المناسب اعطاء الاذن او لا وما هذا الا لضبط الجوامع ولان لا تكثر بلا حاجة يقول هل الاحفاد والاخوة يدخلون في الارث هل الاحفاد او الاخوه يدخلون في الورثه الورثه كثير لكن بعضهم يحجب بعض قد ياتينا ابن ابن ابن ابن عم ويرث وياتينا ابن ابن ولا يرث وعم ولا يرث فقد يقول لنا ذاك لم تناقضتم ابن ابن ابن ابن عم تورثونه والعم نفسه ما ورثته في هذه المسألة نقول نعم ابن ابن العم الوعيد ما جاء من يحجبه فورثناه العم نفسه وجد منه اقرب منه فحجبه فلا يقال هل اللي ورثه هل الأحفاد والإخوة يدخلون في الميراث أو لا نقول هم من الوارثين الاصل لذا لم يوجد من يحجبهم فابن الابن يرث لكن إذا وجد ابن حجبه عن الميراث الأخ الشقيق يرث لكن إذا وجد الأب أو الابن ما ورث ابن العم يرث لكن اذا وجد العم نفسه او من دونه حجبه من الميراث فالاحفاد يرثون اذا لم يحجبوا والاخوه يرثون اذا لم يحجبوا ويقول ارى كثيرا من الناس يمسحون اسفل جدار الكعبه ويدعون فما حكم ذلك ما ورد التعلق او التمسح بجدار الكعبه لا في اعلاه ولا في اسفله واننا علينا الاتباع امرنا صلى الله عليه وسلم بتقبيل الحجر الاسود او استلامه وتقبيل اليد او استلامه بعصا ونحوه وتقبيل العصا او الاشاره اليه كل هذا سنه امرنا باستلام الركن اليماني لأنه على قواعد إبراهيم فنستلمه ما أمرنا باستلام الركنين الشرقيين أو الشاميين الشاميين أو الغربيين ما أمرنا باستلامهما فلا نستلمهما ورد الالتزام أن يلصق المرء صدره وخده وذراعيه وراحتيه بالكعبه ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة في الملتزم خاصة ما يصح هذا في مقابلة الحجر وإنما في الملتزم والملتزم هو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب او ما بين الركن الذي فيه الحجر الاسود ومدخل الحجر من جهه الباب هذا مكان الالتزام كان الصحابه يلتزمونه وما كانوا يلتزمون داخل الحجر وما كانوا يلتزمون من الركن اليماني الى الركن المقابل له الذي هو الركن الشامي ما كانوا يلتزمون في هذا وما كانوا يلتزمون بين الركن اليماني والحجر الاسود الالتزام له موطن خاص فعلينا الاتباع ولا يجوز لنا الابتداع فالصحابه رضي الله عنهم كانوا ينكرون على من يتعدى ويستلم شيئا ما امر النبي صلى الله عليه وسلم باستلامه حج ابن عباس رضي الله عنهما ومعاوية رضي الله عنه فاخذ معاوية رضي الله عنه يستلم الاركان الاربعه الركن الذي فيه الحجر الاسود والركنان الشاميين الركنين الشاميين والركن اليماني فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هذا يا معاويه يعني تستلم أشياء ما استلمها الرسول صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه ليس في البيت شيء مهجور ما نهجر الركنين الشاميين فقال ابن عباس رضي الله عنهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع قال له معاوية صدقت استجاب رضي الله عنه لما نهاه عنه ابن عباس رضي الله عنهما فلا يجوز استلام شيء ما امرنا باستلامه نحن متعبدون نعبد الله بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعبد الله بما استحسننا او بما طاب لنا او بما رايناه لا نعبد الله جل وعلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن وسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتبعوا فقد كفيتم ما مطلوب منكم ان تأتوا بشيء جديد مطلوب منكم ان تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستحسن أشياء بعقلك وتعبد الله فيها لا اتبع ولا تبتدع نسيت التقصير ورجعت الى المنزل وقمت بالاغتسال بالسابون المعبر وعندما تذكرت في وسط الحمام قطعت وقمت بالتقصير فما حكم ذلك المحرم لا يمس طيبا قبل ان يتحلل من احرامه واذا مس الطيب جهلا او نسيانا قبل ان يتحلل فلا شيء عليه والحمد لله اذا طاف وسعى على نية انه اذا وصل البيت قصر او حلق مثلا فمس طيبا قبل ان يقصر او يحلق نقول لا يخلو ان كان متعمد غير جاهل ولا ناسي فمس الطيب فعليه فدية ذلك وإن كان مس الطيب لجهل أو نسيان فلا شيء عليه مثلا متعمد يعرف أنه ممنوع، لكن قال إنه يسلم على شخص عزيز عليه فأحب أن يتطيب قبل أن يسلم عليه نقول في هذه الحال عليك فدية مس الطيب اذا قال مسست الطيب جهلا ما علمت انه ممنوع او علمت انه ممنوع لكن نسيت الاحرام فتطيبت نقول لا شيء عليك يقول نحن في بلد مع الاسف يمنعون اللحية والحجاب للمرأة بل يدخلون السجن على ذلك فاني في تعب زوجتي وابنتي يمنعونهما من الدخول الى الكلية والى العمل افتون الواجب على المسلم اعفاء اللحية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفو اللحى اكرم اللحى ارخو اللحى خالف المجوس خالف المشركين خالف اليهود وحينما دخل عليه صلى الله عليه وسلم مجوسيان ارسلا من قبل كسرى وقد حلقوا اللحاء واطالوا الشوارب كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما لان منظرهما سيء كريه فقال لهما عليه الصلاه والسلام ما هذا لما تفعلان هذا الفعل قال بهذا أمرنا ربنا يعني الكسرة لأننا كفار فقال عليه الصلاة والسلام لكن ربي أمرني بعفاء اللحية وأحفاء الشارب أو كما قال صلى الله عليه وسلم وتقول عائشة رضي الله عنها والذي جمل الرجال باللحاء ويقول الانصار رضي الله عنهم عن سيد من ساداتهم انه اكتمل في السؤدب الا انه لا لحيه له فلو كانت اللحيه تشترى بغال الاثنان لشريناها له لانها تزيده هيبه ووقار وجمال وسجدهم اكتمل بالسعده الا انه ينقص الواحده لا لحيه له كان امرا فلو كانت اللحيه تشترى لغالي الاثنان لاشتريناها له فاللحيه جمال ووقار وهيبه للرجل والذي جمل الرجال باللحى من هو الذي جمل الرجال باللحى هو الله سبحانه وتعالى فلا يجوز للمسلم حلقها قال بعض العلماء رحمهم الله إذا يقول لهذا كما هو حال بعض البلاد أنهم إذا رأوا الرجل امر المحافظ للسنة هناك امر وحبسوه وحققوه معه بأنه كذا وكذا وينتمي إلى كذا ان فبهذه الحال يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكذلك الواجب على المرأة المسلمة الحجاب فالله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جناب يحتجبن يحتجب وأن يضربن على جيوبهم ويسرن الوجوه وغيرها فالواجب على المرأة أن تستطر بستر الله جل وعلا وتحتجب والحجاب أن تغطي الوجه وسائر البدن اما اذا غطت الرأس والصدر وكشفت الوجه ما يسمى هذا في الشرع حجاب هذا يسمى سفور لان اسفرت عن وجهها اظهرته والواجب على المرأة الحجاب ان تحتجب ولا يجوز لها ان تكشف عن وجهها الا للحاجة كان تكون عند الطبيب لاجل علاج او لحاجه مثلا عند القاضي او عند الشهود في حال القضاء ونحو ذلك انهم يشهدون على هذه المراه يعرفونها ان هذه فلانه ونحو ذلك في امور ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في ان المراه حينئذ لا باس ان تبرز وجهها وكذلك إذا حاول الخاطب ومن يظن أنه يعطى أن ينظر إليها لأنه أحرى أن يؤدم بينهما إذا رآها قبل الخطبة وقبل الدخول يقول انه بعدما توضأ وراد لبس ملابسه مس بيده مؤخرته وصلى على هذا ان الشيء الذي ينقض الوضوء هو اذا مس حلقه الدبر او مس الذكر واما اذا مس ما حولهما فلا ينقض الوضوء وانما الذي ينقض حلقه الدبر اذا مسها او مس الذكر الفرق بين تارك الصلاه جحودا او تهاونا تارك الصلاه جحودا كافر باجماع المسلمين لان الصلاه احد اركان الاسلام بل اهم اركان الاسلام بعد الشهادتين فاذا جحد وجوبها كفر وخرج من مله الاسلام وأما تارك الصلاة تهاونا مع اعترافه بوجوبها فهذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا يبقى بين المسلمين تارك للصلاة وإنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله في قتله هذا هل يقتل حدا أو يقتل كفرا إذا قالوا يقتل كفرا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا ينثه أقاربه المسلمون ومن قال يقتل حجا قال يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وينثه أقاربه المسلمين والقول الراجح الذي رجحه كثير من العلماء على أن تارك الصلاة وإن كان تهاولا وكسلا انه كافر وان قتله ردة عن الاسلام والعياذ بالله فلا يرث اقاربه المسلمون ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين